بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام نيم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 الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات اما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 فيرين ويوم تقوم الساعه يوم اذ يتفرقون فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحضرون وام الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك, فأولئك في العذاب محضرون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 شَرُ تَ تَشرون وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَلَكُم مِن أَفُسِكُمْ أَزواجَ للتَسكُنوا إلَيهَا وَجَلَ بَنَكُم وَدَّتَو وََرحْمَ إِ فِي ذَالِكَ لآيات لِقَمتَ فَكَرُون.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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء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 كَلَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَى تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْطُونَ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 وَإِن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثَارِ رَحْمَةِ الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا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 فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون